هذه القصيدة اهدى من يوسف وافي العازمي إلى حماد حمدي العازمي أداء المنشد عالي الكريباني يا جسال أشعار قرب وحي Ewkار جزل المعاني لو عنك في بعض الليالي تماديت ترى يعدك واحد من اخونك هاجس الأفكار قربوا حيت وانضم من الأفكار جزر المعاني لو عنك في بعض الليالي تمادي ترك عندي واحد من اخواني أقدريك وارفع مكانك لأجي ترقى علامتني ماني إيماني وسجب بحورك علامة واريت الطيب لي والعز والشاني شاني يوم دعاني طيب العرف ينهب تقديرنا الحمر عزيز المكاني يا مرحبا واعداد من زوار البيت واعداد من صلى والصلى مربوضاني ما حول خصوص وتوقيت يغفي على الحضر قاصي وداني مبروك يا حمد حمدي مسويد وفك ربي يا البطاني المكثبات وعن لزومك مصديت خي تكين ومصط المجاني يا نسل الشيخي لا بخير ولاحي تحكي مرايوب المواقف ضماني دايم تنصى رجال زناتي لمنها ما لا ترقب تريفت ضيوف وكل من جه من العوازم عزوتي لتعزوت كفو الصعاب معربين المجاني يوم الزمان من على كف عفريت ما للعدا غير الندم والهواني تاريخي اجله كل زيف وتشتيت مثايق شهوده وصدق البياني له قصور بالعرب يوم غني كل القبايل كفو والعمر فاني بعد نخدم البيت والفضل لله رب سبع المثاني بقياده اهل الحزم والعزم والصيت الله يديم النار من ولا يهاجس الافكار قربوا وانضم من الافكار جزر المعاني نوعنك في بعض الليالي تمادى ترك عندي واحد من اخواني اقدريك وارفع مكانك الاجي ترقى علامتني يسهل الماني واسجب بحورك علامة واريت الطيب لي والعز والشاني شاني يوم دعاني طيب العرف يلبط تقديرنا الحمرة عزيز المكاني يا مرحب وعداد من زوار البيت وعداد من صلى والصلى مربوضاني ما حول خصوص وتوقيت يغفي على الحضر قاصي وداني مبروك يا حمد حمدي ما سود وفك ربي يا وسيعة البطاني يا اللي بمعاني تعليت على الوفا والعز وزماني علمك ثبت وعن لزومك مصدي تفتك ينوم الصيبين المجاني يا نسل شيخ لا بخير ولا حي تحكي مرايوب المواقف ضماني دايم تنصه ارجال زناتي لا ما لا تلداني ابو محمد راعي الطيب والصيت فالضيوف الضيوف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 بيوم غنت كل القبايل كفو والعمر فاني والموم شعب واحد نخدم البيت والفضل لله رب سبع ثاني بقيادة اهل الحزم والعزم أصيت الله يدي